Yassien, Yassien, I will An saarak yzami, vinttä lan senet. Oihne bil marzag qisemnou, rubak ilwaad shah. Yzami walghasibli, loun qutganou, hiyanou karrahou lil abad. Ma lil mat lil. وعنك للموت للموت سدحنا يمصي وعنك يا ليلة القدر يا سورة الفجر يا سورة الفجر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> bil qadar ma kan annahu marfu' al qadar tahrana fusna ejyana wanta خالف دعوتك وجه أسود بالحشر أنت تفسير العقيدة وبيك لازم تنتشر يا أمير العشر أمي هاليوم هاليوم شد الظلم نقلعه اليوم هاليام روش العدل نزرع والوتر يا سورة الفجر يا سورة يا سورة الفجرين جبت نور من السماء وكشفت إن الظلام وخيمتك بالطفية والي أصبحت بيت الله الحرام يا هنير الحاشقين موضع السجد بجبينك أشرف أقدس مقام طفنا بيه إحنا وسعنا ولبستنا شرف وسائل أنصار أنصار صارت تطوف خيامك أنصار أنصار تراضحنا تحت جدامك وكلنا يدري يا سورة الفجر يا سورة الفجر عواقلت نفذيها يكسياً يا سورة الفجر يا سورة الفجر لا كرسالا ذفرته ما ظل سجود لا ولن صانت عدالة وما زحت شمس الخلود يا أمير الحاشقين موقفك مرض الكرامة فسر آيات العهود معنى كن فيكون انت وانت سر هذا الوجود يا أمير الحاشقين آيات آيات شر إليك افكارك ايات غايات من فتحة <تضمح> بواب الشهادة وهذا يوم الامتحان وليريد آخره ودنيا يسلك دروب الأمان <تضمحة> <يا> العاشقين <تضمحة> يقتنم فرصة حياته ويترك الذل والهوان ويتبع دربك يا غامل بمفاتيح الجناح <تضمحة> <يا عشنين تضمحة> ضيعك ضد الجهل والذله وياك وياك درب العدل من الأزل يحسين ربنا خصنا وبهاي الخصال وكل من يفكر نعوفك إلا يا سائل محا عينها أمير هل تاريخ الحقيقة يسجل بحبر الكمال نفدي دمنا وكل عمرنا ونثبت بسوح القتال يا أمير الحاشقين عشاق عشاق بالموت لكن تفنن عشاق عشاق Jinnalo ntejenn, fajri, fajri. yaksin wal fajri. الشاعر علي طم الكربلائي